بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما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 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شفت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 ومن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقم حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْ فيقولها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 ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما يغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه صلوا ثم في سلسله درع ما 70 ذراعا فاسلكوا واما من بوث كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولم ادري ما حسابي يا, يا ليتها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 وَلَ تَقَوْ وَلا عَلَن بَعْضَ الأقَوين ل خَذْنَا مِنهُ بِاليمين ثمَُّ لَ قَطَعنَا مِنْهوتين فمَا مكُم مَِّ من حَدٍعَنْهُ حاجِزين وَإِمهُ ل تَذكِةُ